دقيقة في سنة الأيات الله عز وجل يعرض لنا موقف عجيب موقف موسى عليه السلام لما اشتاق لرؤية الرحمن قال رب ارني انظر الي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صائقه حضرتك لو تتخيل موقف العجيب ده كده يعني موسى عليه السلام لما سمع كلام الملك جل وعلا اشتاق أن يرى الملك جل جلاله، واشتاق أن يعني يمتع عليه بلذه النظر إلى وجه الملك الجبار جل في علاه، فطلب أن يرى الله، لكن طبيعه تركيب الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يراه في الدنيا، لذلك يكون أعظم نعيم الجنة أنه يرى الملك جل على هنالك في الآخرة. في الجنة فيتمنى أن يرى الله جل جلاله العجيب وذا الموقف فيها إن احنا برضو بنسمع كلام الله جل جلاله يعني القرآن ده كلام الله جل وعلا موسى عليه السلام لما سمع الكلام اشتاق إلى الرحمن ونحن سمعنا الكلام فلو اشتاقت أنفسنا إلى الرحمن جل في علاه لابد أن ندخل مباشرة إلى الميدان إلى ميدان الإيمان وميداننا الليله بإذن الله جل في علاه ميدان المشتاقين لرؤية رب العالمين ميدان السابقين ميدان أصحاب الهمم العالية ميدان الذين يسعون إلى الخير بدارة أصحاب النفوس الكباره التي تتعب في مرادها الأجساد باختصار أيها الأحبة ميداننا الليلة في فرسان في ميادين الإيمان هو ميدان الهمة, هو ميدان الهمة فألموا أيها الأحبة لندخل إلى هذا الرحاب في هذه الليلة سريعا الآن ونبدأ لنعرف طبيعة الميدان ما هي طبيعة الميدان؟ كلمة جميلة تلك الكلمة إذا وجدها الإنسان في نفسه يستشعر لها حلاوة وإذا لم يجدها في نفسه وشعر بدنوها يستشعر فطورا في إيمانه فما هي حقيقة الهمة؟ يقول أهل العلم أنها فعلة من الهم بمعنى اجتماع الهم على شيء معين ليزيد الكلام وضوحا يقول إن أي شيء يطرأ للإنسان بدايته كفكرة يعني تأتي فكرة إلى ذهن الإنسان فيفكر فيها، فإذا شغل بهذه الفكرة صارت همّا، فإذا عقد العزم على أن يفعلها صارت في هذه الحالة همة له على هذا الفعل. يعني أنا وأنت الآن لما أردنا إلى نأتي إلى بيت الله جل وعلا للصلاة، فكان بداية الأمر إنه وطر على ذهن الإنسان الفكرة. ثم بعد ذلك أخذ يفكر، آه، أصلي والله يقيّم فين؟ في المسجد الفلاني أو في المسجد الفلاني. ثم بعد أن عقد العزم أن يأتي إلى مسجد محدد أصبح صاحب هم في هذا الموطن. لانه انطلق اليه فكان الهمه ترجع إلى معنى اجتماع الهم على شيء معين وهي دي بقى المساله بل حضرتك لو اجتمعت على شيء عالي اذا فالهمه عاليه ولو اجتمعت على شيء فهما دنية فاللي تجتمع همته على أن يحصل المعصية هذا صاحب هم دنية واللي تجتمع همته على أن يحصل الطاعة هذا صاحب همة عالية فالناس يتفاوتون بحسب ما يجتمع همهم عليه وتعالوا لنرى أول فارس معنا في هذه الليلة في ميداننا الآن وهو فارس عجيب من أهل الصفة يعيش في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس له بيت يأوي إليه وليس له زوجة يأوي إليها وليس له غير المسجد يعود إليه الشاهد أنه جاء يوما إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ليصب على النبي وضوءه صلى الله عليه وسلم فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سعد بما صنع معه فأراد أن يكافئه خيرا فقال يا ربيعه تمنى عليه ولك أن تتخيل الآن ما الذي يتمناه هذا الإنسان رجل يعيش في المسجد لا بيت لا مأوى لا مكان أي شيء سيتمناه هنا الهمم تعمل بأصحابها فقال ربيعه. ذاك الفقير صاحب القلب الكبير الذي امتناه إيمانا بالرحمن أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. يا الله أنا عايز ما معك في الجنة. مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء غيرها. قال يعني شيء غير هذا؟ قال لا. لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة. يا الله. تلك هي الهمه الحقيقية الذي لا ترضى دون جوار رب البرية جنة في علاه فهمه اجتمع على شيء واحد يريد الجنة هذا الرجل لم يفكر في بيت لم يفكر في زوجة لم يفكر في أبناء لم يفكر في أموال لم يفكر إلا في شيء واحد أن يكون في رحاب جنة الكبير المتعال لا لا ومش عايز يدخل الجنة وبس أصلي في كتير يقول لك لم لا ده عايز يبقى في أعلى درجة في الجنة يعني في درجة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يرافق في الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود العجيبه ان شهر كامل شهر كامل وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ربيعه طوال الشهر وكل يوم في الشهر النبيع ربيع يقول يسلم يا رسول الله لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة الشهد ربيع رضي الله عنه قال قال والله لئن سألني النبي صلى الله عليه وسلم غدا لأقولن له زوجني يا رسول الله قال فما سألني بعدها سبحان الله ما خلاصه لي تغيره سبحان الملك جل وعلا فلازم يبقى على للمي الأولى التي اجتمع عليها القلب فهي دي الحقيقة حقيقة إن الإنسان يبقى صاحب هم عليه إيش كنا عايز نقوله حضرتك في كتير جدا منا نفسه حصل مقامات العالية في الإيمان عارف اللي بينقصنا اللي بينقصنا الهم أنت عارف حضرتك الفرق بقى حتى مش هقول لك في أمور الدين أولا في أمور الدنيا الفرق بالرجل ناجح في أمور الدنيا والرجل الثاني يعني مش ناجح في أمور الدنيا فرقه إيه إن واحد عنده هم عنده همه يعني عنده جمع عزمه على شيء محدد صاحب شركه جمع عزمه على شركه على عمله على شيء معين فصار صاحب همه ومكان فيه لانه عنده همه معينه فكذلك خد بال في كثير جداً مننا نفسه ان هو يصل الى درجات عاليه في الايمان بس المشكلة اللي بيشعر الهمة قليله يقولك نفسي تبقى همتي علي. عارف سبب ضعف الهمة ايه التشتت ان في كتير جدا مننا مشتت اه عايز يحفظ القرآن وعايز يتعلم العلم ومش عارف لما يتعلم العلم ابدا بايه ابدا بالفقه لا ابدا بالحديث لا ابدا مش عارف بكذا لا ابدا بكذا وكمان عايز اقوم الليل وعايز مش عارف اصلي وعايز ارفع كذا عايز أشياء جدا بس مش عارف يبدا منين ومش عارف يبدا ازاي ودايما يسألك اقول لك انا عايزك تديني منهج حط لي منهج أبدأ منين اهو الشتات ده معناه ان الهمه ضعيفه فلذلك تاكد مش هيصل ليه لانه لم يجمع الهمه فبدايه الوصول ان يحدد يجمع الهمه اللي عنده اعجبتني كلمه كان بعض الناس بيقولها لما سأل لما يعني كان في أمر معين فبيسال بيقوله أتزوج من فقال له سل نفسك ما لماذا تريد أن تتزوج وانت تعرف تتزوج من؟ انتهت يعني ايه؟ يعني بيقول له حدد هدف فلو حدد الهدف هيستطيع يفعل ما يريد فهذه المسألة لو حضرتك برضو رجعت لهذه الصورة أنا عايز أحفظ القرآن حددت هدف يبقى لازم أعيش او أهيأ حياتي لهذا الهدف عشان أتمكن من الوصول ليه؟ يبقى مش هفرغ له مش هترق له الوقت الفضل اللي عندي لكن هيبقى فيه تفريغ له أنا عايز اعيش داعية طال اعلم الناس لازم انفرخ حياتي وعارف ازاي اخلي الشيء الاساسي الهدف الامن عندي بتحرك في رحابة فبجمع همي على شيء معين فهي دي المسألة فالفرق بين اي انسان بيصل لهدفه وانسان ما بيصلش لهدفه اللي اللي وصل للهدف جمع همته على الهدف فتمكن ان يصل الى هذا الشيء واللي تشتت لم يصل الى شيء فهي ديت المشكلة انه في كتير جدا منا بيعيش مرحلة التشتت، اكتر مرض بتعاني منه الامة عندنا الان مرض التشتت، انه كتير جدا يبقى مشتت. حتى الطالب لو عند التنسيق مش عارف اخش كلية ايه كلية كذا كلية كذا مشتت لو حدد الهدف وعرف هو عايز ايه من البداية؟ هل يقدر يصل للشيء الذي يريده فدي مسألة جدا جد ومهمه في مسألة تحديد الهمة وتعليقها ورفعها وتعالوا أيضا لندخل سالية إلى الميدان لنرى فارسا على صهوه جواده لكنه ليس أي فارس فارس قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت إنه الفارسي سلمان رضي الله عنه السابق للإيمان الباحث عن الحق في رحاب الرضوان الذي عاش حياته ليطلب القرآن وتعالوا معنا ليحدثنا عن نفسه فيقول أنه نشأ في قريته في بلاد فارس ابن ذهقان القرية يعيش فيها ليخدم النار وعبادة النار واستفاه الله جل وعلا ليخرجه من النار ليسير على ضرب الجنان بعد أن كان خادم النار وقتلها الأعظم ففي يوم في مروره يلقى رجلا من رهبان النصارى فيرى عبادته تعجبه تلك العبادة فلما أعجبته جاء إليه وقال دلني عن موطن هذا الدين صاحب همة عاليه قال أريد أن أصل إليه لاعرف أين هو فادله قال عليك ببلاد الشام فلما رجع إلى والده وقد تأخر عليه أمسك به ليسأله قال لقيت من أمري كذا وكذا فأخبره قال دينك خير قال لا بل دينه خير من دينه كيف يعبد الله يسوى بينه وبين من يعبد النار فوضع والده في رجليه القيد وأمر بالحراس ليحيطوا به من كل مكان لكن ماذا يصنع قيد مع قلب أشرق بنور الإيمان وأي شيء يصنعه حراس يحيطون به إن كان يريد أن يصل إلى رضا الرحمن فغافل الحراس وسل نفسه من حرزه وانطلق. ليحمق في رحاب إيمانه فامتضى صهوة جواده حتى أتى بلاد الشام فتنقل من راهب إلى راهب وكل يصيح حتى أخبروه أن دولة الرهبان قد انقطعت وأن رايتهم قد ذهبت وأن دولة الإسلام قد أقبلت وأظل زمان النبي فحذروه أن يضل قالوا إنه سيبعث في أرض بين حرتين فلما علمها انطلق وقد أرزباع كل ما يمتع أملكه من أموال وكل ما معه من أشياء يريد أن يصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام فذاهى إلى رفقة من تجار العرب. طلب أن يأخذوه إلى جزيرة العرب على أن يأخذوا غنيماته لكنهم رفقة لم يرفقوا به أخذوا منه تلك الغنيمات بل وأخذوه هو غنيمة فباعوه رضي الله عنه عبدا بعد أن كان حرا مملكا في بلاده فتنقل في رحاب العبودية أتى خيبر أولا ثم جاءه يهودي فاشتراه فانتقل إلى مدينة الحبيب رسول الله فلما رأى المدينة أتوقض حر شوقه وقد علم الآن أن هذا منزل رسول الله على الصفة التي وصفت له لم يكن قد علم ببعثته ولم يكن قد علم شيئا بمهبط الوحي عليه ولا القران إلا أنه يشتاق إليه يبحث عن الإيمان ينتظر ليله نهار يعد اللحظات إلى أن يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبينما هو على ظهر نخله يجمع من طيبها ويجمع من رطبها إذا بالرسول يأتي الله عليه وآله وسلم وإذا بسيب مالكه يقول لمن معه أقبل رسول الله فكاد أن يسقط من على النخلة لولا أن الله أن العزم هنا امسكه فنزل من على نخلته فلما جاء إليه قال اتا محمد صلى الله عليه واله وسلم فضربه مالك في وجهه قال مالك ولهذا اذهب عنه وهو لا يدري ان القلب لا يمكن ان يذهب فقد تعلق بالحبيب صلى الله عليه واله وسلم فلما جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تقدم اليه ليعلن اسلامه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ليصبح في مراكب الايمان ليعلوا يريد جنة الرحمن رجل صاحب همة عالية حدد هدفهم من البداية باع كل شيء في الدنيا لاجل شيء واحد أنه يريد أن يصل إلى الدرجة العالية في الجنان يريد أن يرتفع في عالي الجنان في رحاب الإيمان مع النبي عليه الصلاة والسلام فيعيش في هذا الرحاب فالهمم العالية ترفع همة أصحابها وتعلي شأنها لأنه جمع الهدف عنده على شيء واحد ولله ضروا أم معاوية رضي الله عنها هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاء رجل يوما فرأى على معاوية أمارات النجابة والذكاء فقال لها إن يعش هذا يسد قومه يعني يقول لها لو عاش معاوية سيكون سيد قريش ويظن أن المرأة ستفرح لكنها صاحبة هم عالية قالت سكرتم إذا لم يسود إلا قومه ما ربيته إلا ليسود العالم كله لا ليسود قريش خالد آه موت أفضل من حياته إن كان لم يسود إلا قريش فقط ما ربيته لذلك صاحبة همة عالية لأنها تريد أن ترفع شأنه فيدي المسألة مهمة. أن صاحب الهمة العالية مش هيرضى بشيء ذني أبدا مش هيرضى أن يعيش في رحاب المعصية أبدا مش هيرضى أن يكون مستضعقا ذليلا أبدا صاحب الهم العالية يبحث عن ما يقربه إلى الله جل وعلا دائما فتجده سباقا في مجال القرآن سباقا في مدى مجال العلم والبيان سباقا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام سباقا حتى في أمور الدنيا ننصر الرحمن لأننا لا نريد أترك الدنيا وإنما نريد الدنيا لنصرة الدين فنطلبها لله جل في علاه فيكون صباق لأنه جمع الهم على شيء واحد أن الله جل في علاه وأبشرك أيها الحبيب بقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره بسند حسن قال من كانت الدنيا همه فرق الله جل وعلا عليه شمله ولم يأته منها إلا ما قدر الله ومن كانت الآخرة همه جمع الله جل وعلا عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة هي المسألة عرف حضرتك اللي الدنيا همه هيا مفرق لأن جزء منها مع المال جزء مع الأبناء جزء في العمل جزء جزء جزء مشتت في الأموال هموم ويعيش بأزمات نفسية شديدة لأنه يريد أن يعمل بقوته لكن اللي جمع الهم هم واحد هو عرفهم نوع يرضي الله جل وعلا بيعمل ليه لأجل أن يصل الجنة بيتزوج ليه علشان الجنة بيأكل ليه عشان الجنة بينام ليه عشان الجنة بيتعلم ليه من الجنة فالهدف عنده واحد فمثل هذا لم يضيع منه هدف أبدا لأن له معونة من الرحمن جل وعلا وإذا كان للعبد من الله عون فكل أموره محققة وإذا كانت الهمم كبارا تعبت في مرادها الأجساد نفس عصام سودت عصام، علمته الاقدام والإحجام ومن استطاب الأعالي لم يعش أبدا في الدنى ومن استطاب الجنان لم يعش أبدا فيه الأراضي بين الأنام فيا أيها الخبيب اجعل الهم هما واحدا وكن صاحب همة عالية صاحب هدف سامي صاحب غاية مهمة أن تصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى الرضوان وإلى أعالي الجنان ساعتها وساعتها فقط تأكد أن الإنسان سيعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة لأن الله جل وعلا معه وهمومه كلها ذائلة لأن الذي يتولى أمره هو الله جل في علاه فالهمة الهمة الهمة الهمة الهمة الهمة, الهمة, الهمة أيها الفرسان فهذه الجياد فأين من يمتطي الصهوات ليرتفع إلى اعالي الدرجات ويسعد غدا بالفوز بالجنات فكونوا اصحاب من عالية تكونوا من أصحاب الدرجات العالية في الجنات بإذن الله بإذن الله جل في علاه واقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا